the hmm. Saya nak masa jatna, We'll be بالا من فرعنا يا نوح ليمودي ليمودي وتخوفان من ان تقر ربانا بالا صح من فرعنا يا نوح ليمودي ليمودي